الحمد لله سبحانه أنعم على العباد بدينه القويم ودعوته ومن عليهم بشرعته وطفغته وأكرمهم بتوضيح الطريق إلى مرضاته اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له دعوه الحق ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين لا اله الا هو سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يسبح له الليل الى اتعس والصبح الى تنفس واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله قائد المجاهدين وامام المتقين قضى دهره لله عابدا وأثنى فيه مجاهدا فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأنبياء البررة وعلى التابعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين مهما يكن من شيء بعد فوصيتي لكم ونفسي بتقوى الله سبحانه فهي عماد المؤمن في الدنيا وأنيسه في قبره وتلوانه في وحشته ودليله في الأخرى يوم يلقى الله سبحانه الى جنات النعيم عباد الله اننا نعلم بالضروره اننا نعلم بالضرورة انه لا يجوز للناس ان يتخذوا غير الله ربا او حكما وان من فعل ذلك او هم به فهو جاحد للحق خائن للنعمه وكذا من اتبع غير ما شرعه الله او حكم بغير ما أنزله الله انما هو مهمل للتشريع الالهي ومعتنق للقوانين البشريه في عبث شائن وجاهليه منكرة ابا غير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا انها لم تدرك احكام الله الا ببواعث الهوى غير انه منظم مزوق وكانه منطق العقل الشديد وهدي المصلحه الزائفه التي لا تتصل بحنايا القلوب الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين إن الحكم إلا لله له الحكم وإليه ترجعون إن الشريعة الإسلامية ضمان للصالح العام وهي مبنية على الرحمة والعدل والخير الذي يأمر الله عباده به وما يأمر إلا بخير تعود غايته لإتعاد الناس في عاجلهم وآجلهم والشر الذي نهاهم عنه وما ينهى الا عن شر ليس الا وقايه لهم من اذى قريب او بعيد او من سوء مغبه جليه او خفيه ولذا ثمن الاسلام بالانسان روحا وجسدا عقلا وقلبا لم يضع في عنقه قله ولا في رجله قيدا ولم يحرم عليه طيبا كما انه لم يدعه كالكره تتخطفها مضارب اللاعبين فتتهادى في كل اتجاه بل خاطبه ربه خطابا صريحا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يقول ابن قيم رحمه الله اعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه وأنزل إليه وعليه كتبه وأرسله وأرسل إليه فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات. ومن ثم عباد الله فإن الناس في هذه القضية طرفان. فالماديون التحرريون قالوا إن الإنسان يعيش لنفسه ومتاع الدنيا فإذا كان الأحمق منهم يعيش ليأكل فإن العاقل منهم يأكل ليعيش وأما المؤمنون الموحدون فقالوا إنما يعيش الإنسان لربه الأعلى ولحياته الباقية الأخرى افحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون بيد أن أهل الكفر عباد الله قد بدلوا غاية وسعهم في الدعوة إلى قضية كبرى وراءها ما وراءها من الخطورة على الفكر والوعورة في المسلك ألا وهي ما أسموها مبادئ حقوق الإنسان وجعل الحريات حسب مفهومهم العلماني الرافض للفطره السليمه التي فطر الله الناس عليها سببا يبيحون به تدمير الاخلاق ويشيعون به فوضى الغرائز في ديارهم والبلاد التي تشبهها او تقتدي بها حتى تتلبس بلباس العلمانيه المخيط من جراء التحرر من الدين وتنحيته عن واقع الحياه وهم يزعمون انها مبادئ الحضاره والتقدم والرقي من خالفها وكابر فيها رموه بانه مخالف لمبادئ حقوق الانسان وليست من الحق في ورد ولا قدر ولا هي من بابته حيث ان حلوها مر وسهلها صعب ودماستها دميمه ولقد صدقوا ظنهم فاتبعهم اغرار ولهازم من مفكرين وكتاب في العلوم السياسيه والاقتصاديه والقانونيه وعلم الاجتماع واخذوا في الدعوه الى حقوق الانسان على ما يريده الغرب الحاقد ومن عامه الناس اشياع لهذه الدعوات والادعاء يتنكرون لاصول دينهم سنة من نوع الاصلاح والتوجيه ويظنون في مبادئ حقوق الانسان النضج والخروج من المأزق وان ما ياتي من ديار الاسلام قديم بال حتى وقعت مواقف بين الطرفين وكان سلاحها من أولئك طذائف الزندقة والكبر ومن أولئك دروع الاستكانه والتقادل عن القيام بالواجب هذه المبادئ التي أرادوها تمثلت بشعار الحريه والمساواة والإخاء ويا لله إلى أي مدى بلغت هذه المبادئ من تضليل الشعور بيد أن الجميع غير قادرين على أن يصلوا إلى نقطة اتكاذ ينبتِق منها هذا المبدأ المزعور فماذا تعني عندهم كلمة الحرية والمساواة والإخاء أهي في الفكر أم الافتصاد أم الصحافة أم الاجتماع وإذا سلمنا جدلاً أنها تعني هذه المعايير كلها فمن الذي يحدث نسب هذه الحريات وحدودها أهو السلطان أم الشعور أم الشعار نفسه والواقع المشاهد عباد الله أن منشئ معاني هذه المبادئ لم يصلوا إلى تحديد الوجهة ولا زالوا يعانون من مشكلات هذه الطروحات والحق أن من كان قصب الحد واسعه علم أن هذا كله كان ألفاظاً ورسوماً لمقررات اليهود وحكمائهم والتي قالوا فيها كنا أول من اخترع كلمات الحرية والمساواة والإخاء التي أخذ العميان يرددونها في كل مكان دون تروي بل انها جلبت لنا اعوانا من جميع أنحاء الدنيا والحق عباد الله انه مخطئ من ظن يوما ان للثعلب دينا ايها المسلمون ان الكثيرين يسمعون ويشاهدون في صحف العالم تاره وفي المنتديات المقنعه تارات لغطا جهولا مصحوبا بقلم متعثر وفكر في كل واد منه شعبه حول قسوه القيود التي جاء بها الشارع الحكيم ورميها بأحد العبارات المثيرة ودهماء الناس مشغولون بالجدل والحوار حول ما يثيرونه ويتوهمون أنها مستلات حقيقيه لا بد لها من حلول فيقتحون في التشريع ويهوشون في الحدود ويفتحون ملف المرأة على أنها مخبومة الحق أسيرة الكبت لا حظ لها في العب من الفوضى ولا قدم لها في المنتديات أو الدوائر المكشوفة وأنها متى رغبت في أخل حقها المزعوم أو التعبير عن رأيها الفاضح فليس لها إلا أن تتسلل لواذا على تقوّف لا يزيله إلا تقادم الأيام ومر الليالي ونظن أن خطورة مثل هذه القضية قد تبجت خطوطها ولا يظن بالطبع أن ما بقي من ألوانها ورسومها بمعجزنا أن نتخيله فمواقعها صنفٌ من الناس يتمددون بالحرية ويمتمشون بالإسلام وكفاكم من شر سماعه وتلكم شماله نعيدكم بالله من غائلتها يشوشون حق المراه ويطلبون انصافها فطبقوا بذلك زكاما في حين, في حين انهم ما احدثوا الا جداما وحللوا بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد ولا غرو ان يحصل هذا عباد الله اذا نطقت الرويبضه ولا جرم الا يصل العطاش الى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا ومن يثني الأصاغر عن مرادهم إذا جلس اكابرهم في الزوايا إني أسألكم عباد الله ما هذه الحرية التي يطبلون لها ويزمرون ويجعلون الاعتداء عليها أو التطرق لنقدها كفرا بها وبالديمقراطية ما هذا كله أهي حرية المرأة بأن تخلع جلباب حيائها وتكشف من جسدها ما تريد أو هي حرية الفزوق أو هي حرية الفزوق و... أو هي حرية الفزوق والعصيان اللذين كرّحهم الله إلى السلف البالح وكرّح إليكم الكفر والعصيان وكرّح إليكم الكفر والفسوق والعصيان ولائكم الراشدون فضلاً من الله ونعمه والله عليم حكيم انهم بين امرين لا ثالث لهما اما انهم يحرفون بما لا يفقهون واما انهم يتسترون بالالقاب والمسميات الخلابه من حريه واخاء وفكاك من اصر واغلال والله اعلم بما يوعون والمثل السائد تحت الرغوه اللبن الصريح والا فاي امه تصنع هذا الصنيع وهي تريد ان تكون ممن يرد حوض نبيها صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون بدعا من الامم تاخذ من كل امه شر ما عندها وتدعو الى ان تبدا حياتها الاستقلاليه بهذه الاخلاق من الشرور المركبه تركيبا مزجيا يمنعها من الصبر والعدل انه والله طريق الموت الحاضر لا طريق الحياه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنه الا من أبى قالوا ومن يعبى يا رسول الله وقال من أطاعني دخل الجنه ومن عطاني فقد ابى رواه البخاري ولكن من مبلغ عنا الرعاع من بني قومنا ان دعاه حقوق الانسان وابواقهم قد رأوا الناس يدخلون في دين الله افواجا وخافوا بذلك ان تفوزهم حروب من الدنيا في انقطاع رذائلهم وانتشال علائقهم فتقدموا حاقدين ضامرين الغدر ناسين ان الله سميع بصير وانه خير حافظا وهو ارحم الراحمين كما انه كتب على نفسه انه سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يدع بيت مدر ولا وبر الا ادخله هذا الدين بعز عزيز او بذل دليل عزا يعز به الاسلام وذلا يذل به الكفر ولمثل هذا فليبكي الباكي حسبكم بالبيوت من هلاكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار رواه مسلم ومن هنا فرجت لنا حقوق الانسان على ما اراده الشارع الحكيم في مثل خطاب النبي صلى وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال ظهر المؤمن حما إلا من حد أو حق وتفسير هذه القاعدة يتمثل في أن حقوقه محمية إلا إذا ارتكب ما يوجب العقوبة عليها كما أنها تعني كذلك وجوب تطبيق الحدود والغيرة على حرمات الله لقول عائسة رضي الله عنها والله من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله رواه البخاري ومن معاني القاعده ايضا المساواه امام العقوبات بين الشريف والوضيع لان الغايه هي المحافظه على حقوق الجميع عملا بقوله صلى الله عليه وسلم انما هلك من كان قبلكم أنهم انهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركونه على الشريف والذي نفسي بيده لو فاطمه فعلت لو فاطمه فعلت ذلك لقطعت يدها رواه البخاري كما ان من معاني تلك القاعده العرماء المحافظه على حقوق اهل الذمه وهم الكفار الذين يدخلون في ذمه المسلمين فان دخلوا تحت احكامهم حفظوا لهم حقوقهم ما داموا في ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واقاموا عليهم الحدود فيما يعتقدون تحريمه كالدنا ونحوه فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر على يهودي محمما مجلودا فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أجدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال لا ولولا أنك نشدني بهذا لم أخبرك نجده الرجم لكنه كثر في اشرافنا فقلنا اذا اقرنا الشريف تركناه واذا قلنا الضعيف اقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلناه التحميم والجلد مكان الرجم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوه فامر به فرجم فانزل الله يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يتارعون في الكفر الحديث رواه مسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني ونفع وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قد قلت ما قلت إن صوابا فمن الله وإن خطأا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاماً لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله السادة الغرر أما بعد فإننا عباد الله من هذا المقام لنذكر المصلحين من أمتنا بوجوب الدفاع عن الشريعة الإسلامية من منطلق عقدي صحيح وبيان مقاصد الشريعه في حدودها وما تنطوي عليه من حفظ للدين والنفس والعقل والعرض والمال كل حسب طاقته ووسعه مع كشف الجوانب المظلمه التي تضمنتها مبادئ حقوق الانسان والرد على من أسموا انفسهم بالمفكرين او المتنورين الذين انخدعوا بتلك الشعارات وخدعوا الامه الاسلاميه بها وما طرحنا لهذه القضيه الا كنفته مصدور ولا بد للمصدور ان ينفذ والمشاهد, والمشاهد عباد الله ان الكأس تفيض عند امتلائها كما انه ينبغي التنبيه الى امر مهم قد يخفى على البعض منا وهو ان من مستلزمات الاخذ بمبادئ حقوق الانسان هو الجلوس على موائد اهل الكفر المستديره في ندواتهم ومقرراتهم والتي مفادها هدم ركن ركين واصل اصيل من اصول الاسلام الا وهو ركن الولاء والبراء اعني الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين الذي هو من لوازم كلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله ذلك اللازم المؤكد في مثل قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين وفي مثل قول مصطفى صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجلي لما بايعه على الإسلام فقال له أن تنصح لكل مسلم وتبرأ من الكافر رواه أحمد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الوهاب العالم المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر فأما صفة الكفر بالطاغوت فان تعتقد بطلان عباده غير الله وتتركها وتبسطها وتكفر اهلها وتعاديهم وذكر رحمه الله من نواقض الاسلام من لم يكفر المشركين او يشق في كفرهم او يصحح مذهبهم كفر وقال رحمه الله ومظاهره المشركين ومعاونتهم على المسلمين كفر والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يطهون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته